الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في شرح المقدمه المنطقية من كتاب روضة الناظر للإمام الموفق بن قدام عليه رحمة الله تفضل يا شيخ أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى الضرب الخامس السبر والتقسيم نعم وطبعا هذا يسمى عند المناطق القياس الشرطي المنفصل القياس الشرطي المنفصل كقولنا العالم إما حادث وإما قديم طيب هذا المقدام الجواب سيكون إيش التالي سيكون إيش العالم إما حادث وإما قديم قبل ما نقرأ إذا كانت تالي لكنه حادث فيصير النتيجة إيش ليس قديم طيب لو قلنا لكنه قديم يصير ليس بحادث طيب لو قلنا ليس بحادث التالي صرفه هو قديم طيب لو قلنا ليس بقديم صرفه هو حادث فايمتلك هذا هو السبب في التقسيم كمل الآن اقرأ خلاص. الضرب الخامس السبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم. نعم. لكنه حادث. نعم. فليس بقديم. يعني أو. هذا الأول ألف إذا كان الجواب لكنه حادث فالنتيجة ليس بقديم. طيب الجواب الثاني. أو لكنه قديم. يصير النتيجة إيش؟ فليس بحادث. فليس بحادث. طيب الجواب الثالث او لكنه ليس بحادث هذا التالي فيكون النتيجة فهو فهو قديم طيب بقيت حالة رابعة ما ذكرها المصنف صح ليس ذكرها ايش هي ليس هو هو هذا صحيح بس هو مذكورة في اي نسخة يعني في مخطوطة لك في نسخة ولا ايش قال ايه وضعها في الأصل وضعها في الأصل طيب خلاص لأنه فيه كثير نسخ ما هي موجودة كم من أشياء طيب خلاص أكمل وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفيه إثبات الآخر طيب كل نقيضين تعرفون النقيضين ولا لا ولا ما أخذناها ما مرت معنا ها؟ كيف إيه لا يجتمعان ولا ي... بس مرت معنا ولا لا يعني هذا من الاختصار اللي في المقدمه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركه وعدم الحركة مثل الليل والنهار، إما ليل وإما نهار، لا يمكن يرتفع الاثنين. طيب مثل إيش؟ الوجود وعدم الوجود. الشيخ يقول مثل السواد والبياض، وهذا غلط، لأنه ممكن يكون لونه أحمر. الكراسي اللي جلست عليها لا هي سواد ولا هي بياض، فيمكن يرتفع لكن لا يجتمع. وهذا السواد والبياض إيش اللي يطلق عليه الصلاح؟ الظّدان، متأكدين؟ طيب الضدان لا لا ضدان طيب ما يمكن أن يكون الشيء الواحد نفسه أبيض وأسود لكن يمكن يكون لا أبيض ولا أسود فهذا ما هو نقيضان كم يا شيخ يقول كل, نقيض كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما ضع نفي الآخر ونفيه إثبات الآخر طيب كم من أيوه ولا يشترط انحصار القضية في قسمين يعني الآن يبقى يفصل في هذا الموضوع اللي مضى اللي هو مسألة اللي اللي الدليل الضربة الخامس اللي هو السبر والتقسيم يقول ما يشترط انحصار القضية في قسمين بل يمكن في ثلاثة في أربعة فهمت عليا. المثال اللي ذكره إيش قال في, في غدين ولا في أكثر لما قال العالم إما حادث وإما قديم ما في احتمال ثالث صح فهنا إذا كان هما ضدان نقيضان فقط معناه يعني كقسمين معناه أنه إثبات أحدهما ينفي الآخر ونفي أحدهما يثبت الآخر لكن لو كانوا ثلاثة اختلف الكلام اختلف يعني إذا كانوا ثلاثة طيب نفي أحدهما يثبت الاثنين ولا يثبت واحد من الاثنين واحد من الاثنين الباقي إذن سيختلف طيب لو كانوا أربعة فهمت طيب لو كانت كثيرة جدا غير محصورة ما يثبت شيء انتبهوا الآن قال لا يشترطوا انحصار القضية في قسمين، بل يمكن في ثلاثة وأربعة وأكثر لكن من شرطه السبر والتقسيم تتخرج نتيجة صحيحة لابد من شرطه استيفاء أقسامه طيب استيفاء الأقسام إذا افترضنا أن الأقسام كثيرة جدا ما تنحصر ما نقدر نطلع شيء أما إذا لم يحصر أو لم إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر تمام؟ نقول الذي جاء إما زيد وإما صالح وإما عمرو وإما علي وإما عبد الرحمن بس كذا إما غيره أيضا فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساوي أو أقل أو أكثر العدد إبا مساوي للعدد أو أقل منه أو أكثر فيثبات واحد هذا ألف سينتج ماذا نفي الآخرين أقول عندي عددين معنى العددين هذه إما تكون متساوية أو تكون أقل واحد أقل من الثاني واحد أكثر فإذا نفيت إذا أثبت واحد فقلت هما العددين عندي متساوية إذا نفيت أن تكون نفيت الأقل والأكثر ثم قال ونفي الآخرين هذا باء ينتج إثبات الثالث طيب الثالث الاحتمال الثالث وإبطال واحد إذا أبطلت واحد قلت عندي عدد عددين صار الاحتمال الثلاثة لكن ليس متساويين يصير يبقى كم احتمال أكثر يقول وإبطال واحد يعني من الثلاثة ينتج انحصار الحق في الآخرين واضح هذا انتهى السبر والتقسيم تفضل يا شيخ شرع الآن في كلام جديد مسألة جديدة عفوا الله عنكم قال رحمه الله تعالى فصل وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه اللي هي الأضرب الخمسة طيب وحيث تذكر لا ولما قال جميع الأدلة في أقسام العلوم يقصد بأقسام العلوم يعني المنطق وأصول الفقه والكلام تفضل علم الكلام يعني وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين وحيث تذكر الأدلة لا على هذا النظم يعني ليس على نظم من هذه الأضرب الخمسة فما هو السبب يقول إما لقصور هذا الأول قصور في علم المستدل لقصور في علمه يأتي يستدل بطريقة غلط هذا الأول والثاني وإما لإهمال إحدى المقدمتين أو يهمل إحدى المقدمتين إهمال إحدى المقدمتين لماذا يهمل إحدى المقدمتين ليش يهمل المستدل إحدى المقدمات إهماله بغرب إما أن يهمل إحدى المقدمات لكونها واضحة ظاهرة فيهملها أو بغرض المغالطة هو يهمل إحدى المقدمات لأن مشكوك فيها أو قابل للطعن فيخفيها عشان لا ينتبه لها خصمه طيب الآن بيشرح هذا الكلام تفضل سيفصل مسألة إهمالها سبب الإهمال إذن باختصار الكلام اللي قالوا قبل ذلك يقول الخروج عن هذا النظم إما بسبب جاهل في المستدل خلاص جاهل معناه الحل يتعلم وإما لإهمال طب والإهمال كم صورة قلنا صورتين إما لوضوحها وإما لمغالطة الآن سيشرح إهمالها لوضوحها ثم إهمالها إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي وكل من زنى وهو محصن فعليه الرجم طيب الصياغة أصل لأن هذه الصياغة فيها تقديم تأخير أصل الصياغة إيش المقدمة الأولى فلان زنى وهو محصن هذه المقدمه الاولى المقدمة الثانية ها؟ ها؟ ما هي كل منزله ومحصن يرجم يرجم طيب احذف المكرر سنحذف ايش المحصن فصار فلان يرجم فلان زن وهو محصن والزاني المحصن يرجم النتيجة فلان يرجم فيقول في الفقهيات أحيانا يتجاوزون فيقول هذا يجب رجمه لأنه زن في مقدمة متروكة هذا يجب رجمه هذه النتيجة لأنه زنى كأنه قال الزاني يرجم طيب فينا للمقدمة الأولى أن فلان زنى وهو محصن فيفعلون هذا طيب هذا الفعل منهم غلط ولا صح شوفوا هذا الكلام صحيح غلط. هو ترك مقدمة لوضوحها لكن في باب المناظرة إذا جاء يناظر فالخصم ليس مسؤول عن اختصاراتك يعني يستطيع الخصم أن ينقض قولك وأن يرد ولا يقبل منك إلا أن تأتي بالمقدمات كاملة فهمت عليه فأنت إذا كنت في مقام المناورة والخصم مارض بالاختصار يسر هذا حق له واضح ما تختصر تذكر كل المقدمات إذا طالب له الحق أن يطالب فهمت عليه أما كونها غلط لا ليست غلط وهذا موجود طيب أكمل وأكثر أدلة القرآن على هذا يعني على إهمال بعض المقدمات لأضوحها مثال ذلك قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا طيب ما هي المقدم المتروكة أنهما لم تفسد فإذن ليس فيهما آلهة غير الله أو إلا الله طيب اقرأ فترك فترك أنهما لم تفسدا للعلم به إنما عروفة، ولذلك قلنا الاختصار ما هو خطأ، لكن في باب المناذرة إذا المنا الخصم يعني لم يقبل فمن حق أن يطالبك أن تذكر جميع المقدمات. طيب الثاني، يعني هنا يصير اللي ترك المقدمة الثانية، وكذا هذا مثال ثاني طبعا وكذا قوله تعالى. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا طيب يصير التقدير إيش ما هو المتروك لكنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذن نتيجة ها ليس معه آلهة كما يقولون سبحانه وتعالى طيب فضل والإهمال للمقدمة لوضوحها هل ليس منحصر في الأولى ولا في الثانية المقدمة الواضحة يمكن إهمالها لوضوحها ولذلك قال ثم ثم قد يكون الإهمال ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية إذا الإهمال ما هو منحصر في مقدمة بعينها طيب باقي السبب الثاني لترك للإهمال لترك إحدى المقدمات. أيوة. لقنا إحنا للمغالطة والتلبيس. فصله. وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم. طيب. وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها. واحد. إما لأنه يعسر إثباتها، فيخشى أن يطالب بالإثبات وما يستطيع إثباته، فيهملها عشان لا ينتبه له الخصم. هذا قص سيء. السبب الثاني أو ينازعه الخصم فيها أو لأن هذه المقدمة متنازع فيها الخصم ما يسلم فهو يضطر يفعل هذا لكي لا ينازعه الخصم فيها أيها استغفالا للخصم واستجهالا له خشية أن يصرح بها فينتبه ذهن خصمه لمنازعته فيها طبعا هذا السلوب غير صحيح يعني غير نزيه طيب مثال نأخذ مثال مصنف ما ذكر مثال لكن مثلا لو قال شخص نكاح الشغار تعرفون نكاح الشغار أن يكون عقد النكاح هو العوض في عقدين نكاح يعني يزوجه أخته على أن يزوجه الثاني أخته هذا منهي عنه لكن هل هو باطل ولا صحيح باطل إجماعا عند الجمهور هو باطل عند الجمهور هو باطل وبعضهم ينازع طيب، فلو قال لأن النقاش بين من يبطل النكاح وبين من لا يبطله، فلو قال نكاح الشغار منهي عن مقدمة مسلمة ولا لا هم مسلمة؟ غير مسلمة؟ طيب، فهو قال نكاح الشغار منهي عنه، فهو فاسد. ترك مقدمات اهمل مقدمات ايش اللي اهملها وكل منهي عنه فهو فاسد ليش ترك هذه المقدمة لانه فيها نزاع هل كل منهي عنه فاسد ولا بعضه فاسد وبعضه فاسد فهو تركها عشان لا الخصم لا يغلبه طبعا ما ينبغي في المناظرات ان يقصد الانسان غلبة خصمه وانما ينبغي الانسان ان يقصد الوصول للحق سواء الحق عنده ولا عند خصمه واضح هذا طيب فإذا الصياغة الكاملة أن يقول نكاح الشغار منهي عنه وكل منهي منهي عنه فاسد فنكاح الشغار فاسد فلو قال هذا كلام كامل سيقول له الخصم لا ما هو مسلم هذا واضح يا شيخ غصب الأرض مثلا منهي عنه والصلاة فيها فاسدة نان عليهش إنه والله الصلاة في في الأرض المقصوبة منهي عنها وكل منهي من هي عنه فاسد إذا الصلاة في الأرض المقصوبة فاسدة يصح هذا ما يصح طبعا هو لن يقول هذا عشان لا ي ينكشف فسيقول الصلاة في الأرض المقصوبة منهي عنها وهي فاسدة واضح أو يقول الصلاة في الأرض المقصوبة فاسدة ويهذف بعض المقدمة الصلاة في الأرض المقصوبة فاسدة ولا صحيحة ولا مختلف فيها مختلف فيها من أهل العلم من يقول تبطل ومنهم من يقول عصى وصحة يعني يأثم وتصح طيب كم الانشاء وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين نعم ويقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ماذا أسقطوا النبيذ مسكر مقدم الأولى وكل مسكر حرام اللي هي المقدمة الثانية فكان حراما كالخمري واضح هذا الكلام طيب هذا إهمالهم وإختصاره هذا غلط يعني مشين لا مو مشين هذا اختصار لأنه معروف لكن اللي عنده إشكال ممكن يطالبهم بأن يأتوا بالمقدمات كلها طيب تفضل ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه والله أعلم. إيش يعني هذه مسألة جديدة؟ المقصود إنه من اختصر أو حذف بعض المقدمات يحق لخصمه أن يطالبه بالمقدمات كاملة. يعني ما يلزم الخصم أن يح أن يختصر أو يترك بعض المقدمات ما يلزم الخصم. ولذلك قال لا تنقطع المطالبة عنه يعني من قبل الخصم. ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه اللي هي الأضربة الخمسة كلام واضح والله أعلم طيب أكبر يا شيخ انتقلنا الآن إلى مسألة جديدة وباب جديد وهي بطلة متعلقة بالبرهان إن مقدمات البرهان لابد تكون يقينية هو يبغي يقول كلام باختصار ان المقدمات البرهان لا بد تكون يقينية فإن كانت يقينية فالنتيجة يقينية وإن كانت ظنية فالنتيجة ظنية وإن كانت خطأ فالنتيجة خطأ هذا باختصار لكن يبقى هذا يجر لمعرفة يعني لأمر آخر وهو معرفة ما هو اليقين وما هو الظن فهمتوا علي سيذكر الآن ثلاثة مراتب مرتبة اليقين ومرتبة ليها مختلف فيها منهم من يجعلها يقينا ومنهم من يجعلها ليست يقين والصحيح أنها ليست يقين والمرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الظن سيذكر المصنف مرتبة الظن ما هي يقينية لكن هذا الظن إذا تواردت عليه القراء قد يرتقي ويصبح علما وليس بظن هذه خلاصة الباب هنا يلا اقرأ الآن أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى فصل اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق به طيب اسمع هنا أكتب في الهامش المرتبة الأولى اليقين طيب قال ما أذعنت النفس إلى التصديق به هذا ألف وقاطعت به هذا باء وقطعت بأن قطعها به صحيح هذا الجيم بحيث تفضل بحيث لو حكي لها عن صادق, عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل صادق خلافه خلافه يصير طيب لم تتوقف في تكذيب فهمتها يعني ما تتردد في تكذيب الناقل لو نقل لها خلاف ما هذا اليقين ما تتردد في رده واضح هذا مثل ايش كقولنا الواحد اقل من الاثنين ايه هذا لو واحد قال لا, لا لا ترى الواحد طلع ما هو اقل من الاثنين اكثر ما تتردد في رد هذا الكلام صاحب اتفضل أو وشخص واحد لا يكون في مكانين طيب تتردد لو قال شخص لو قال ادعى شخص انه كان في مكانين فوق واحد ما تتردد في تكذيبه صحيح طيب اكبر اشياء ولا يتصور اجتماع ضدين طيب كل هذا يقيم الحالة الثانية اكتب عندها المرتبة الثانية الاعتقاد الجازم الاعتقاد الجازم والاعتقاد الجازم طبعا هو هذا يقين ولا غير يقين ها الاعتقاد الجازم يقين يقين ولا غير يقين لا مو يقين هذا اعتقادك انت انت عندك ايمان صادق بأن بهذه القبية لكن قد يظهر لكنك انت غلطان لأنها تحتمل النقيد طيب فإذا هو اعتقاد جازم هذا يكون مظنة غلط إلا إذا ثبت أنه يقين. لكن مجرد اعتقاد جازم لا ما هو شرط يقين. تفضل قال ولنا حالة ثانية ولنا حالة ثانية وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة نعم ولو اشعر ولو اشعرت ولو اشعرت بنقيضه لعسر ولو اشعرت, أشعرت النفس احسن الله عليكم ولو اشعرت بنقيضه لعسر اذعانها للإصغاء لعسر اذعان النفس لانها تصغي له الان يا جماعة تقولوا الاعتقاد الجازم يقين فاني يقين طيب البوذيين معتقدهم جازم والنصارى اعتقادهم جازم والمشركين اعتقادهم جازم واليهود اعتقادهم جازم وهكذا كل ناس عندهم اعتقادهم جازم يصير يقين يصير تناقض اليقين عندنا سار مئة يقين في العقائد واضح طيب يقول لعسر إذ عانوها للإصغاء لكن لاحظوا أصحاب العقائد الجازمة أين كان هذا الدين وهذه العقيدة موجرة عقيدة يكون دين قد يكون اعتقاد جازم في مسألة عادية صاحب الاعتقاد الجازم خلوني يقول من الأديان ما يقبل رد ما يعتقده من دينه لكن ألا يحصل لبعضه أن يح أنه يتردد ثم يترك دينه ويدخل في الإسلام مثلا يحصل هذا ولا لا ويراح اليقين ما هو يقين هو اعتقاد جازم بس كان ثم اتضح له أنه على خطأ فدخل في الدين في الإسلام فإمت عليه القضية إنه هذا عندما ترك دينه ودخل في الإسلام هل ترك دينه بسهولة هل قبل نقض دينه بسهولة لا لا نفسه في البداية كانت ترفض ما تضعين لكن لما تيسر لها أن تصورت القول الآخر وتصورت الطعن اللي في معتقدها عند ذلك تغيرت ولذلك قال في البداية سيسع سيعسر إذعانها للإصغاء طبعا سينفر طبعها عنه لكن لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها هو في البداية الإنسان ما يترك دينه إلا أول شيء يمر بمرحلة تردد في الغالب يعني توقفا عندها وهذا اعتقاد أكثر الخلق وكافة الخلق يسمون هذا يقينا وهذا غلط إلا أحدا من الناس اللي ما يسمونه يقين طيب الغزالي يقطع يقول هذا لا لا ليس يقين بل هو مظنة الغلط طيب الثالث الظن المرتبة الثالث تفضل يا شيخ فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به أيها وهي تشعر بناقيضه او لا تشعر لكن فن... الآن هذا الظن النفس تسكن اليه وتصدقه لكن لا ترفض احتمال الخطأ فهمت عليها احتمال الخطأ عندها ما هو مرفوض مثل اليقين او الاعتقاد الجازم تفضل وهي تشعر بنقيضه او لا تشعر قد تشعر بانه فيه احتمال الخطأ وقد لا تشعر لكنه ما ترفضه لو لو شعرت به نعم لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها من قبوله فهو يسمى ظنا نعم والظن هذا الظن هذا درجات واضح وله درجات تفضل وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى يعني الظن ليس مرتبة واحدة طيب فمن سمع من عدل شيئا، فمن سمع من عدل شيئا، شيخ ماجد عندك كذا من عدل شيئا، من عدل، ولا من عدل عدل، إيه، بعض النسخ من عدل شيئا، فمن سمع من عدل شيئا سكنت نفسه إليه، فإذا انضاف إليه فان زاد السكون حتى يصير يقينا، وهذا مثل المتواتر يسمع الخبر من الأول ثم الثاني ثم العاشر ثم العشرين ثم الثلاثين ثم يصل إلى مرتبة أنه يقين عنده خلاص يصير متواتر وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا أيضا يعني هذا تجاوز لكن هو الظن ظن وللعلم نحن الآن أكثر أكثر ما نؤمن به ويعني في حياتنا أكثر ما نعرفه في حياتنا معلوماتنا ظن ولا يقين المشكلة أنه عامة الناس ما يميزون يعني هو مثلا يثق في زيد من الناس أنه رجل صالح ومؤمن هذا ظن ولا هذا يقين ها مجرد ظن لا تفهم أن الظن الظن عند الوصولين هو إدراك الطرف الراجح يعني غالب مو أنه متساوي شك فهمتوا ولا مرجوح وهم لا غالب يعني غالب الظن فعندما تصلي خلف الإمام والإمام هذا مسلم ولا كافر ولا منافق مسلم ها مسلم مسلم باليقين ولا بغلبة الظن مش دراك أنه يضمر النفاق ممكن إلا لا غلبة الظن فهمت يعني ها أو, إنك أو هو متطهر أو هو الشاهد انه من رحمه الله ان كثير من الاحكام الشرعيه اصلا يعني مناطبه بالظن بغلبه الظن ما هو باليقين الشهود اذا شاهدوا ونحكم بش بشهادته ومشاهدتهم يقين هذه ولا ظن ظن غالب فقط وحتى في تعاملك على في الجمله لما فلان يقول كلام فانت تصدقه واعتبرته صادق هو صادق يقينا ولا ظنا راجحا ظنا راجحا فهمت ليش هو ما يكذب واضح لا أنا سمعت مثلا مثال صحابي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فهذا يقين ولا ظن يقين يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يكذب ولا يغلط لا يغلط ولا يكذب معصوم لكن غير الأنبياء ما هم معصومين قد يخطئ قد يكذب وقد يخطئ معانا مشايخ طيب المشكلة أنه كثير من الناس يظن أنه معلوماته حتى في الحياة معلوماته في الحياة يقينية يعني يعني ما باقي إلا أن يدعي نزول الوحي عليه فإن حكم أن فلان مخطئ يصير هذا قطعا مخطئ يقينا ليش أنت حضرتك ليش لا يكون أنت أحد الأئمة المعصومين الاثنى عشر أو من بعدهم ما يصير هذا هذا سخف ترى في التفكير يا سيد اعتقد ما تظنه لا تعبره يقين ما هو يقين ولا شيء تقول لا انا شفت فلان وعرفت انه هو سيء او هو يكذب او هو يصدق او هو كل هذا بغلبة الظن الا الشيء اللي تشوفه بعينك هذا شيء ثاني يعني اللي هو بالمدارك اليقين طيب كيف نعرف نميز الظن من اليقين اليقين له مدارك تدرك بها أنه يقين وهذا هو المبحث الثاني الذي سيذكره المصنف تفضل يا شيخ ومدارك اليقين خمسة طيب الأول الأوليات الأوليات يقصدون به البدهيات وهذه تدرك بالعقل وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل طيب مثل إيش؟ البدائية. كعلم الإنسان بوجود نفسه. واحد هذا واحد و ألف علم الإنسان بوجود نفسه. أنت موجود ولا من أنت موجود؟ هاه متأكد إنك موجود؟ طيب. وأن القديم ليس بحادث. القديم ليس بمخلوق. هذا مثال. تفضل إيش؟ واستحالة اجتماع الضدين وهذا الثالث. إيه، فهذه القضايا ت فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس. إيه تصادف. أحسن الله لكم. فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس. يعني تجدها النفس تكون موجودة في النفس وما ما صنعها ولا عمل لها. طيب حتى حتى يظن أنه لم يزل عالما بها. طيب من متى عالم بها؟ أكمل. ولا يدري متى تجدد أيوه. ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل طيب هذه القضايا المشكلة الخطأ فيها لشنيات الإنسان لقضية ليست من البدهيات يعتقد أنها بدهية فهمت عليها المشكلة ليست في المعلومات المشكلة في العقليات واضح وكثير من العقول تحتاج إلى سمكره و وبعضها تحتاج إلى إلى تنظيف ولما قال مجرد العقل ما تعرف إلا بمجرد العقل إذن هي لن تكون لمن ليس له عقل يعني لن تكون للبهايم ولا للصغير ولا للمجنون فهمتوا عليه طيب لأن العقل اشترط لها أكمل يا شيخ أحسن الله عليكم عليكم الثاني من المدارك اليقين كيف نصل لليقين المشاهدات الباطنة هذه تسمى يسمونها المناطق أيضا يطلقون عليها الوجدانيات هذه مشاهدات باطنة باطنة مشاهدة باطنة غير مشاهدة ظاهرة غير الظاهرة هي المحسوسات بالبصر والسمع واللمس والشم وهكذا أما الباطنة لا شيء آخر مثل ايش يا شيخ تفضل كعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه طيب هو بالنسبة له لما يكون جائع يصير يقين ولا مو يقين عنده طبعاً وعند جاره ها؟ انا ما اعرف انا اشترى انك انت جائع ولا, ولا شبعان ما ادري ولا عطشان ولا ما انا ما انت تعرف يقينا عندك انك جائع او عطشان او فهمتوا عليه طيب اكبر وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس. طيب مثل الفرح واحد يقول أنا فرحان، يقول له لا لا ما أنت فرحان، وإيش دراك أنت فرحان مسلط على خلق الله، تتحكم على المواطنين أو الحزن أو المرض يقول أنا مريض. قال أنا ضمآن سأموت من الضماع ومضطر الفطر في رمضان. قم نقول له إيش؟ يجي الملقوف اللي جنبه يقول له لا لا انت من انت ضمانان وش دراك سؤال هاي وحي نزل لك ولا ايش علي هو اللي يشعر مو انت اللي تشعر فهو يقين عنده لكن عندك انت ما هو يقين ولا أظن حتى قد لا يكون ظن ولا يكون وقد يصل للظن بالقرائن وقد لا يكون حتى ظن مجرد شك اكمل يا شيخ فليست حسيه ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمه والصبي هاي يقول هذه ليست بالحس قلنا لأن المحسوسات شيء ثاني ولا هي عقلية بل هي حواس باطلة ولذلك هذه الحواس تدركها البهيم والصبي والمجانين أما الأولويات الأوليات الأولى اللي ذكرت لا تكون للبهائم ولا للصبيان ولا للمجانين لأنها تحتاج العقل عقل فضل يا شيخ المدرك الثالث المحسوسات والظاهرة أيوة الظاهرة اللي هي بالحواس الخمس كم وهي المدركة بالحواس الخمس طيب وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس نعم فالمدرك بواحد منها يقيني طبعا يقيني بالنسبة لمن؟ لمدركة ايه لمدركة تفضل كقولنا الثلج أبيض ايه. والقمر مستدير ايه وهذا واضح هذا لمن رأاه طبعا سيحكم بهذا ويكون يقين عنده لكن انتبهوا البصر ما يمكن أن يحصل له خطأ السمع يحصل له خطأ ويقصدون البصر الصريح اللي ما حصل فيه خطأ وكذلك السمع. تفضل. لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط أو ضعف أو ضعف إذن قد يحصل خطأ في البصر في السمع وغيره إما للبعد البصر يمثل للبصر خطأ في البصر يكون من البعد أو من القرب المفرط أو ضعف في العين أو خفاء في المرء المرء أصلا ليس بواضحة عموما إذا كان شيء من هذا فما يحكم الإنسان أنه رأيت وأنه هذا الذي رأيته يقيد لا أنت ما رأيت طيب أكمل ولذلك ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك الظل ساكن في بصرك ساكن لكن في الحقيقة متحرك فإذا بصرك ما هو يقيني ما تيجي تقول لا يقين عندنا ظل لا يتحرك لا غلط لأنه بصرك لا يدرك صح وكذلك الشمس تتحرك وهي ترى ساكنة والقمر والنجوم طيب هذه أمثلة ثم قال والصبي والنبات هو في النمو ولا يتبين ذلك بالبصر طيب وأسباب الغلط ما زلنا هي وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها يعني يقول حتى لو كان البصر صحيح قد يحصل خطأ بسبب آخر يقول منها الانعكاس كما في المرآة المرآة تعكس تعكس اليمين يسار واليسار يمين ممكن هذا والانعطاف الانحناء قال كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك. فلو نظرت إلى شيء من خلال الزجاج أو البلور أو زجاج فيه ماء أو كذا قد ترى شيء منعكس، قد ترى العمود مكسور وهو ليس بمكسور طيب انتهى الوقت ولا باقي؟ طيب الباقي مهو قليل لا خلاص جناخ. تفضل الرابع. الرابع التجريبيات. طيب. أشياء التجاربيات هذه. ويعبرو عنها بالطراد العادات. مثل. ككون النار محرقة. وال... وك... والخبز مشبع. نعم. ككون النار محرقة. طيب. وكون الخبز. والخبز مشبع. والماء مرو والخمر مسكر. والحجر, والحجر هاون. ه... والحجر هاون يهوي يعني يسقط. طيب هذه الأشياء تجريبيات عرفناها بالتجربة لكن انتبهوا هذه عرفت كيف بالتجربة ولا بالعقل ولا بالإيش هذه بشيئين بالعقل معتك والحس طبعا والحس المكرر وتكرار الحس لأنك إنت لما تقول الخز الخبز النار محرقة السؤال كيف عرفت أن النار محرقة يا إبراهيم كيف عرفت يعني قصتك حطيت يدك في النار واقتربت منها وانحرقت رد عليه يا شيخ خلصوني أنا ما أسأل باقي بترد بسرعة أنت يا أحمد يعني انحرقت بالنار ليش لا يعني عيرت انحركت بالنار كلنا نحرك كلنا حطينا يدين وجات في النار وانحركنا شوف واحد ثاني خلاص أنا جاوب لا أحد يجاوب أنا اللي يجي أنت تقول عرفنا هذا النار محرقة لأنه لمسنا النار في يوم من الأيام أكيد كلنا صار له هذا أنحرقت بكين فعرفنا أنها محرقة طيب النار اللي حرقتك قبل 37 سنة هي هذه النار اللي اليوم تشارد منها ممكن تكون واحدة ثانية هي هذه واحدة ثانية نعم هي واحدة ثانية لكن القصة ممكن القصة أنك شفت نار واحرقتك ثم نار أخرى احرقتك ثم نار ثالثة احرقت واحد ثاني ثم نار رابعة احرقت أخاك ثم نار رابعة خامسة عاشر عشرين ثلاثين فسار العقل الآن مع تكرار الحس عرفت أنه عممت الحكم على كل نار فهمتوا الكلام وتقول الخبز مشبع اشتراك أن هذا القرص مشبع تقول أنا أكلت عيش كل يوم ناكل خبز صح ولا لا كل يوم تأكل خبز كل يوم لك عمرك ما شاء الله ثلاثين سنة أربعين سنة وانت تأكل خبز لكن في عمرك ما أكلت هذا الخبز هذا القرص اشتراك أنه مشبع معايا مشايخ ولا لا يعني هذا الخبز جربته هذا القرص بعينه لا ما جربته ما جربته لكن جربت غيره كثير فعممت التجربة فاينت المشاهدات التجريبيات والماء مرور الماء مرور هذا الجرولة شرفت منها لا ما شرفت منه اشتركتنا يمكن هذه ما يمرؤي لا لا يمكن العقل مع تكرار المحسوس أصبح وكذلك الحجر هاوي كل حجر هاوي ثم قال وهي يقينية عند من جربها فقط أما اللي ما جربها لا أكمل يا شيخ. وليست ها وليست هذه محسوسة أيوة. ما هي الحس؟ هي بال هي بالعقل مع التكرار المحسوس. فإن الحس؟ فان الحس شاهد حجرا يهوي بعينه. ايوه أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عين نعم لا. نعم لا. طيب كمل بعد ما انخلص سألني كمل يا رجل وليس للحس إلا قضية في عين طيب يعني الحس جرب واحدة قضية عين ما يكون الحس جرب واحدة ما في واحدة غلط طبعا جرب واحدة ثم واحدة ثم جرب كثير فعمم الحكم العقل أصبح العقل استنبط من خلال تكرار الحس انه هذا مضطرد ولو كان سيبني على الحس ترى هذه قضية عين انت رأيت عشرة أحجار تهوي أو مئة حجر يهوي يمكن المئة الثانية ما تهوي كمل يا الأخير الخامس المتواترات. الخامس المتواترات. طيب. كالعلم بوجود مكة وبغداد. طيب. وليس هو بمحسوس. طيب المتواتر ما هو محسوس؟ وإنما هو بني على العقل مع حاسة السمع. طيب. قال وإنما للحس أن يسمع أما صدق المخبر فذلك إلى العقل. كنت سمعت واحد واثنين وثلاثة وعشرين ومية وألف لما سمعت الألف قطعت بأنه لا يمكن أن يكذبوا يستحيل عليهم التواطع على الكذب أو التواطع على الخطأ صح ولا لا هذه الاستحالة من فين جبتها من إذنك إذنك يلي طلعت الك... ولا العقل؟, العقل قال أما صدق المخبر فذلك إلى العقل فهذه الخمسة مدارك اليقين يعني بها يعرف اليقين الإمام الغزالي قال هذه مدارك العقول اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين وما بعدها ليس كذلك وش اللي بعدها اللي بعدها سيأتي بعدين سيذكر الوهميات وسيذكر المشهورات يقول هذه الأشياء ليست يقينية ونأتي عليها إن شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا